Bismillahirrahmanirrahim Ke fa ya'in sond Diktur rahmeti rabbika 'abduhu Zakariya iznadarbahu nidaan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 اِذْ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا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 فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نَذَرْتُ للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كُن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت فتبعني فتبعني أهديك صراط سوي يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 لا ان لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادع ربي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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا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 ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا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 ويزيد الله الذين هتدوه دا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير ما ردأ أثرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتي النمال وولدا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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين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 ان كل من في السماوات والارض إِلَّا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدى وكلهم آتِيهِ يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا